الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم ما د لي حمانا لو طوقت هضراغ حسالة البغي صالت فأين عهد الحواس ناسوا بأناء بات ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخير ع رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا رسولنا من جماج سخنا عليلات كسرى في سوق الغناء رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه مظالم حتى الاراديل ساموا رسول اهل العزائم فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراديل ساموا رسول اهل العزائم انا رمشكه ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطم راس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسلم سلما لكل مسلم تدور الصور تي تستغف حتى الأراضي. ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرادل ساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتب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 المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل الع...